كُلْ مِنْ كِبَارِهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ رَقِيبًا كُلْ مِنْ كِبَارِهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا